أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فجعل جميع الرسل يدعون أقوامهم إلى التوحيد وإلى نبذ الشرك وبين الله تعالى في كتابه أن الغلبة دائما تكون لهؤلاء المرسلين كما قال الله جل في علاه وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال الله جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء وقال الله جل في علاه وهو يتكلم عن نصرته للمؤمنين ومُدافعته عنهم قال سبحانه وتعالى إن الله يُدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوانٍ كفور فجعل الله تعالى هذه هذا المبدأ سائرا في الحياة كلها عند جميع الرسل سواءً ممن كانوا من الرسل الذين بُعِثوا إلى بني إسرائيل أو من محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولقد كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يطعم اصحابه دائما بهذا المبدا حتى وهم في احلك المواقف وفي اشد الظروف كان عليه الصلاه والسلام يعلمهم دائما ويذكرهم ان النصر للاسلام الم ترى اليه الله عليه وسلم وقد جلس يوما واتكا على برده له في ظل الكعبه والصحابه يعذبون في ذلك الحين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 ثم قال وان كان كبر عليك اعراضهم اذا انت ما تستطيع ان تصبر على تبليغ الرساله وعلى تكذيب قومك وتتحمل ذلك وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض لتحصل على النصر ان تبتغي في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بايه ثم قال الله لجمعهم على الهدى فلا تكنن من الجاهلين انما يستجيب الذين يسمعون والموت الله فيبين الله تعالى في هذه الايات أن الرسل قد كذبوا ثم صارت لهم الغلبة في النهاية كما قال هرقل لابن سفيان لما ارسل النبي صلوات ربي وسلامه عليه كتابا إلى هرقل يدعوه فيه الى الاسلام فلما وصل الكتاب الى هرقل دعا هرقل بطارقته ثم قال التمس لي اي رجل من العرب في الشام نسأله عن هذا النبي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 فإسلام هو قدر الله تعالى في الأرض. فتوكل على الله إنك على الحّ المبين. ونحمد الله أننا لم نوند نعل صليبا ونقول الله ت ولم ومنول ونحن نقول حزير ابن الله. ولم منلت ونحن ننسجد لصمن أو نستد ل بقررة أو نعببد وثنا نحمد الله تعالى على أن ريدنا على الإسلام. ونسأل الله تعالى أن عليه. نسأل الله تعالى أن مييتنا عليه. أسأر الله تعا ثبتنا على دين حتى الممامات.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 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا الله اشهد محمد رسول الله